فكل اعزابي يقول التي هي احسن فكل اعزابي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينذغ بينهم ان الشيطان ينذغ hal